بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله ولا تأخذكم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا مَطَافِئَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ مِن ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهادة فاجلدوهم, فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم وَلَا تَقُبَلُ لَهُمْ هم أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هم الفاسقون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 والذين يرموون وَلَمْ ولم يكن لهم شهدا إلا أفسهن فشهادة, فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين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 لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كدره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأن خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله عليكم في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علمون. تحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وَلَئِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الله عليم حكيم إن الذين يحبون أَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.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 ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يظنون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبروؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكنة فيها متاع لكم والله يعلم ما تدرون وما تكتبون قل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليطربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينته إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن, أو أبنائهن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 لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوهوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمامكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وَاللَّيْسَ تَعْفِي فِي الَّذِينَ لَا يَجْدُونَكَ حَنْحَتَىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَالِمٌ فِيهِمْ خَيْرَهُ وَأَتُوهُمْ يُكِرِهُ فَتَأَتِّكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدَنَا تَحَصُّنَ لِتَبْتَهُ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ وَفُورُ الرَّحْمَنِ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 الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دلي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غر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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحسابا أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من وقالت ان افضل بعضها فَوقَ ان بعض إذا أخرج يده لم يكد ان ومن لم يجعل ان له نورا فما له من نور ألم سبح له من في السماوات والأرض والطير صفات كل وَادْعُ عَلَيْنَا صَلَاتَهُ وَتَسْمِيحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَحَابًا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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار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 مستقيم ويقولون الا نبي بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين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 رَضُنَّ أم أَمِرَ تَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَيِّ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَآئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله الله ويتقه وقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الوسول فإن تولوا فإنما عليهما حمد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 وقالت الصلاة ان الزكاة ان الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا يجعلنا الذين آمنون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 لا يرجونك حن فليس عليه ان جناح ان يضعن فيابه غير متبلجت بزينه وان يستعفنا خير والله سميع علي ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم وَلَا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمماتكم أو بيوت إخوانكم. أو بيوت إخوانكم أو بيوت خواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت اخوالكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت, أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن جميعا او استاتا فاذا دخلت بيوتا فاسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جابع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون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 بعضكم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ أم تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملون والله بكل شيء عليم